الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستمين اهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعيت على وُورِيَائَنَهُم وَنَظَرْنَا لِلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَعَصَوْهَا فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَلَقَدْ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واختلاف اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الباب. الذين يذكرون الله قياما واقعودا وعلى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فغنا عذاب النار ربنا إن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 فِرَنَا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَن من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلن لهم جنات الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أزل إليكم وما أزل إلي من خاشعين لله خاشعين لله لا يشركون بآيات الله لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحسابة يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون